ان تتوبا الى الله فقد صَغَتْ قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات, تائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة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 إلى الله توبة نصوحًا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم.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 ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب اللَّهُ مَثَلًا للذين آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون إذ قالت رَبِّ ابْنِ لِي عندك بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ إذْ من رَبِّ وعمله لِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها, فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين